بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة. إذا َ رجت َّ الأرض رجاء وبسَت ُّ الجبال ُِ ب َ س َ ا ف َ ك َ ا ن َ ت هباء أم بثاء َ و َ ك ُ ن ت ُ م ْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةٍ فَأَصْحَابُ ا ل ْ م َ ي م َ ن َ ة ِ مَا أَصْحَابُ ا ل ْ م َ ي م َ ن َ ة ِ و َ أ ص ح ا ب ُ ا ل ْ م َ ش أ م َ ة ِ مَا أ َ ص ْ ح ا ب ُ ا ل م َ ش َ م َ ة وَالسَّابِقُونَ ا ل س َّ ا ب ِ ق ُ و ن أ ُ و ل ا ئ ِ ك َ ا ل م ُ ق َ ر َّ ب ُ و ن َ فِي جَنَّاتٍ ن َ ع ِ ي م ث ُ ل ّ ة مِنَ ا ل ْ أ َ و َ ل ي ن و َ ق َ ل ِ ي ل مِنَ ا ل آ خ ِ ر ي ن على سرور موضون م ت ك ئ ي ن عليها متقابلين يطوف عليهم والدال مخلدون بأكواب وأباريق كأس من معيين لا يصدعون عنها ولا يزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور ن ع ي ن كأمثال اللئل المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثما إلا قيل سلام سلام ا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في ِ د ر مخضود وطلح ممضود وظل ممدود وما ء مسكوب و ف ا ك ِ ه كثيرة لا مقطوع ولا ممنوع وفرش مرفوع إن أشأنهن ا إنشاء فجعلناهن أبكارا عرباً أ ت ر ا ب ا لأصحاب اليمين ث ل ة ه م من الأولين و ث ل ة ه م من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموه وحميم وظلّم يحموم لا بارده ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا ي ص ر و ن على الحث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إن لم بعثون وأباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجمؤون إلى ميقاط يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لاأكلون من شجر من زقون فما ليون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزولهم يوم الدين نحن خلقناكم فلو لا تصدقون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 أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما ف َ ل ت م تفكهون إن لم غ ر م و ن بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتمه من ا ل م ز ن ِ أم نحن ا ل م ز ِ ل و ن لو نشاء جعلناه ج َ ا فلو لا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأتم أشأتم شجرتها أم نحن المعاشون نحن جعلناها ت ذ ك ر ة و م ت ا ع ا ل م ق م ي ن فسبح بسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو ت ع ل م و ن نعيم ظ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون في ِ كتاب َِ مكنون ُْ الله يمسوه َ إلا ِ المطهرون ََُّ تازلوا ِ من رب َ العالمين أ َ ف َ ب ِ ه َ ذَا ا ل ْ ح َ د ِ ي ث ِ أَتُمْ دَهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ ت ُ ك َ ذ ِ ب ُ و ن َ ف َ ل و ل ا إ ذ َ ا بَلَغَتِ ا ل ح ُ ل ق ُ و م ف َ ل َ و ا إ ذ َ ا ب َ ل َ غ َ ا ل ح ُ ل ق ُ و ن وَأَتُمْ ح ي ن َ إ ِ ذ َ ت ر و ن ن ح ن أقرب إليهمكم ولكن لا تبصرون فلو لا إ ن ك ُ م غير م د ي ن ي ن ترجعون ه إِنكُم صادقين فأما إذا كان من المقربين فروح وريحان فروح وريحان وجنة نعيم وأما إذا كان من أصحاب اليمين فسلام فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إ ن ك من المكذبين الضالين ف ن ز ن ل من حميم و ت ص ل ي ة ُ جحيم إنها ذل وحق اليقين سبح بسم ربك العظيم.